بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مرى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمن الله الذي رفع السماوات بغير عمد الله الذي خلق السما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 كَن آيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعناب وزرعوا نخل صن و غير صن ونيص واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوه قولهم إذا كن ترابا أين لف في خلق جديد ولا الذين كفروا بربهم أولئك الأ غلالوا في اعناقهم وهؤلاء كاصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو موفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفرون الا انزل عليه ايه من ربه قل انما إنما أنتم تمذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعل سواء منكم من أسر القول وما جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمع وينش والسحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة ويرسل الصوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجبون لهم بشيء إلا كباس يطفي كفيه إلى الماء ليبلغ فاه, ليبلغ فاه وما هو ببالغه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 قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرء قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمة والنور أم جعلوا لله شركاء خلقه خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القاهر أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حلية ومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لا افتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتواه وجه ربهم وقاموا الصلاة وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سر وعلنيتم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَهُمْ مِنْ عِلْمِ أَنَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَىٰ يُرْجَعُونَ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ والذين ينقضون أهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويفسدون في الأرض ولا لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 الذین آمنوا وطمأن قلوبهم بذكر الله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 ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت <تصفيق> ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وتحل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وتحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد وَلَمْ قَادِسْ ذُهْزِى أَبْرُسُلَ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ خَسْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ يَنقَابَ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولُ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ <تصفيق> أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا أقُل سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُنَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ الْلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ صُدْوَانِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة يا شق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يعد المتقون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 أهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وَلَمْ قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَلَمْ قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَيَّتِي بَيَأْتِنِ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَمَّا نُرِيَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ وَنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْقِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عقب الدار.